بسم الله الرحمن الرحيم فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين امتثالاً لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم القائل جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم ها هي فرقة حناجر أهل الحق تصدع مرة أخرى مساندة لمن جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في إصدارها الخامس الملحمة, الملحمة.